فضيلة الشيخ عطي صقر وبعد أن انتهينا من فريضة الصلاة بكافة أنواعها نأتي إلى فريضة الزكاة فما معنى الزكاة وما تعريفها وما الفرق بينها وبين الصدقة الزكاة في اللغة معناها النمو والبركة وزيادة الخير يقال زكى الزرع إذا نما وزكى النفقة إذا بورك فيها وفلان ذاك أي كثير الخير وتطلق على التطهير قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الادناس وتطلق أيضا على المدح قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها وشرعا الزكاة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه إلى أصلاف مخصوصة بشرائط مخصوصة وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها وببركة دعاء الآخذ لها ولأنها تطهر مخرجها من الاسم وتمدحه حتى تشهد له بصحة الإيمان أما الصدقة فقد تطلق على الزكاة والصدقة تشمل الواجب وغير الواجب وليس لها وعاء معين ولا قدر معين ولا مصرف معين فكل ما يخرج من الإنسان من قول أو فعل فيه خير لنفسه أو لغيره يطلق عليه اسم الصدقه وفي الحديث كل معروف صدقة وفي الحديث أيضا كل تسبيحه صدقة وأمر بمعروف صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة فكل هذه الأمور التي فيها خير تسمى صدقة والله أعلم